السلام عليكم و الله وبركاته ان الحمد الله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئة أعمالنا ما يهدي فلا مضل له و ما يضلل فلا هادي له و ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زولها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 لا أحد يستطيع أن بحال من الأحوال تخصيص السنة بالسنة وأصل هذه القاعدة فيما سقط حديثنا السلام فيما سقط السماء العشر فيما سقط السماء العشر هذا عامه الآن فيما سقط السماء ما من أسماء المهمة يبقى تدل كل ما كان قليلا او كثيرا فيما سقط السماء العشر عندنا حديث آخر قد خصصه قولنا السلام ليس فيما دون خمسة أواثق صدقاء ليس في مدونة خمسة أواثق صدق يبعا هذا دليل على هذه القاعدة قاعدة التخصيص السنة بالسنة فالواقع يشهد لذلك السنة الواقع قال الله bean في مساقة السماء العشر وقال ليس في مدونة خمسة أواثق يبعا المسألة الصدقة ليست في كل قليل وكثير ولكن الصدقة في ما في خمسة أواثق الصدقة في خمسة أواثق وهذا قول جماهير اهل العلم سلفا وخلفا الامثله على ذلك كثيرة عندنا حديث النبي صلى لا تبع ما ليس عندك قال صلى الله عليه وسلم عندما قاله نهى عن الربح ما لم يضمن وعن بيء ما لم يملك وقال صلى لما قال له حكيم ان اتبع في السوم ماذا لي وماذا علي فقال له الله عليه لا تبع ليس ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك عام في كل شيء مخصوص بالسلم السلم هو بيع ما ليس عنده السلم ينتظر فيه الحصاد يقدم المال ويأخذ السمر بعد الموصوفه بالذمه بعد هذا بيع موصوف الذمه بعد المده المؤقته ايضا في قول صلى الله امسك عليك لسانك هذا عامه الآن امسك عليك لسان وازاك صلى قال, قال من كان يوم الله واليوم, واليوم, واليوم الاخر فليه أو ليصمت هذا تخصيصه الآن قال فلياقل خيرا إذا أمسك عليك لسانك يعني من الشر أمسك عليك لسانك هذا عمومه الآن يعني من كل شيء قلنا هذا العام مخصوص بقول لسانا فلياقل خيرا أو ليصمت وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم مرأ منكم منكرم فلغيروه بيدي فمن يستطع فالبلساني فمن, فمن لم يستطع فإيش فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وإنكار المنكر له ضوابة شرائية اولا الإنكار باليد لولي الأمر فقط الإنكار باليد لولي الأمر فقط حتى لا تحدث المفاسد وتشيع بين الناس والإنكار باللسان للعلماء الذين يعلمون أن معه الحجة وبالقلب إلى غير ذلك الغرض المقصود أيضا هذا مخصص لقوله النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك أيضا من ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن طراض. انما البيع عن ترات هذا عام مخصوص ولا عام على العمومه نعم كيف مخصوص ما له من هذا خلاص انت داخل فيما نقول فيه مش تخصيص اهو الان ما هو مجرى احنا من احنا بنتكلم على انما البيع عن ترات طيب المكره بحق أو المكره بغير حق أنت تقول المكره بغير حق أو المخصص المكره بحق آه نعم أنا سمعت مكره بغير حق المكره بحق كولي الأمر أكره رجلا عنده بيت في وسط الطريق والطريق للعامة وهو يريد أن يزيل هذا البيت ويعطيه حقه في لولي الأمر أن يفعل هذا وهذا إكره بحق فإذن المكره بحق هنا نقول بأنه يعني مخصص لقوله السلام عن تراض هو مش راضي صحيح ولا لا ومع ذلك البيع تم ايش ثاني ممتاز ممتو... مخصوص ببيع المنامسة وبيع المنابذة وبقى وبا... ليش بقى لانه قد يبيع بيع المنامسة ويقول انا راضي هو راضي مش قال المسلم انما بيع عن طراد وهو على العموم نقول له لا هذا مخصوص بالنمع البيع عن طراد ان كان قد وافق الشر فباع المنامسة وان كان عن طراد لا يدوث ولذلك لما يقول المسلم سمن الكلب خبيث هو بيع الكلب هو الآن انت عندك هو مزارع الكلاب عندنا اكثر ما ما من ان تحصل صحيح ولا لا والبيع هنا لا البيع لا يا صح مش انا سئلت هذا السؤال ورجل ترك ارسل لاولادي كلبا وانا باستغرب وبعد ذلك لما استغربت عرفت بقى ان الكلاب في الاسواق اعلى ما تكون ثمنا ما الحرام هو الآن والطراد موجود بل انه السلام اعلى من ذلك اما قالوا السلام وثمن وايش ثمن البغي او مهر البغي خبيص مهتراد هو الآن الزاني يزني مع المزني بها وتراضي على وتوافق على مال معين وقال صلى الله عليه ثمن قبيص او تراضي الآن الان مخصوص من هذا العموم فيبقى المساله ضابطها بان يوافق الشر ضابطها بان يوافق الشر من ذلك قول صلى الله عليه بالبر بالبر والشعير بالشعير قال والتمر بالتمر ربا تمر بالتمر ربا قلنا هذا عمومه الآن لكنه مخصوص ربا لا نقول مثل ما مثل سواء بسواء مخصوص بايشي انا عارف فيها انت هي عندك بس عرفت اعبر انا تحت وفوق صح كده فوق ده ايه بقى نعم هو, هو, هو ال يعني مستثنى بايش بسرعه وكم يعني كم, كم وثق خمسه اواثق في ما دون اواثق العرايه بيع العرايه هو بيع العراية الرطب بالتمر اهو مع ان الرسول المسؤل عن قال ان الرسول في البيع الرطب بالتمر فقال لهم اي ييبس الرطب اذا اذا ينقص الرطب إذا قالوا نعم قال اذا فلا ليش انه ما في مثاله الان لا هي ان رخص في بيع في بيع العرايه في مدونه خمسه اوسق في بيع العراية في مدونه خمسه اوسق ايضا من ذلك تخص السنه قال ان الرسول الخراج بالضمان الخراج. كل خراج بالضمانه الآن. يعني ايش? بسرعة. شايفين يعني ايه بالضمان? اشترى سلعة. فيها عيب بدون ان يعلمه. اشترى بقرة. دون فيها عيب بدون ان يعلمه. يحلبها اسبوعا. ويستفيد بلبانها. فعرف العيب فقال الله الرجل اما ان تقبل العيب واما ان تردها. ردها. هل يرد اللبن اسبوعا? لا. ليش? خراج بالضمان لأنها في الأسبوع لو ماتت كانت م... ك... ك... ك... ك... كان من الذي يتحملها؟ المشتري لا, لا, لا. المشتري اللي هي عنده ف... فإذا قال النبي السلام لا أنت تكون لك حلوها وله هو المر لا لا هي الخراج بالضمان يبقى لما كان ضامنا أنها لو تلفت تلفت عليه هو يبقى كل الخراج وكل الغلة تكون إيش؟ له الخراج بالضمان هذا في تخصيص بحديث المصرار حديث المصرار لأنه قال ان إن راضيها أمساكها وإن, وإن سخطها ردها وصاعا من ثمر هو ردها ما فيش خرج من دمانه في هذا الباب إذن كثير تخصيص السنة بالسنة وهذا على التمثيل حتى يقف طالب العلم عند المسائل قاعدة أخرى هل يشترط في الاستثناء الاتصال وهذا مهم جدا هل يشترط في الاستثناء الاتصال إيش الاستثناء قال والله لا تذهبي إلى أمك جننته في البيت الرجل مش مستطيع وقول شوية ماما ماما أمي أمي خليها في المتزمين أمي أمي قال أمك أتعبتني إنه بالسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أحق الناس بالزوج قال أمه تصريحا وطبعا الكلام هذا منقالب عندنا الآن في هذا الباب لا يفعلون به ولما سألته ومن أحق الناس بالزوجة قال إيش زوجها يقدم لكنها للنهار أمي أمي فقال والله لا تذاب الأمك أبداً ثم ترادع وبكى وقال إذن في الليل سيكون سواد وظلام عليها طبعا بقى أصلا هذا تفنن في الظلام والسواد طب ماذا أفعل التزوج الثانية ما عندي مال طب ماذا أفعل طب أنا أتحبب إليها فتحبب إليها فوجدها إيش دائما بالسكين والبصل يجلس الرجل يجلس معها في الليلة حتى ينفر هو لا يطلب شيئا اللي يطلبه أنه يبعد عن هذا المكان في كل ليلة هكذا فقال إذن أقول إن شاء الله حتى لا أحنث وتذهب هذا هو الاستثناء يعني إذا أقسم ويقول ويستثني بإن شاء الله الاستثناء ويقول هل يشتغط الإثناء الاتصال يبقى إذن قال لا والله لا تذهب إلى أمك من قال بأن الاستثناء لابد لهم الاتصال يقول لا يحنث إذا قال إن شاء الله في نفس الوقت. التوقيت مفيش. حتى لو أطال النفس يبقى إذن هذا النفس ممكن يكون فاصل لا فاصل يقول والله لا تذهب لأمك أبدا ان شاء الله ومن قال بأن الاستثناء لا يحتاج إلى اتصال بعد خمستاشر يوم بعد ما قال لها والله لها فعاش عيشة السواد فقال غدا إن شاء الله تذهبين إلى أمك لأنني لما قلت والله لا, لا تذهبي لا تذهبي لأمك أبدا أقول الآن إن شاء الله استثناء يبقى الاستثناء اعمال الاستثناء بعد مضي الوقت هذه القاعدة فهمتم؟ ولا لا؟ هو هنا الآن بيطرح بيطرحها سؤالا هل شرط فيه الاتصال او لا يشترط فيه الاتصال الحق بان جماهير العلماء من المحققين من الاسوليين يرون شرطية الاتصال يعني المسألة فيها اقوال ثلاثة شرطية الاتصال لانه كلام موصول فلا انقطاع فيه شرطية الاتصال طيب بانه لو قال والله لا تذهب الى امك ابدا ان شاء الله خلاص طبعما المسألة عند المشيء المشيء لا يعلمها إلا الله جل في أولاه أولا فلا يحنس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني قالوا لا يشترط الاتصال وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه ورضاه وبعدهم بقى هنا المذهب هذا تفصيلي بعضهم قال ستة أشهر بعضهم قال أسبوع بعضهم قال ثلاث أيام بعضهم قال عام بعضهم أطال أكثر من ذلك وهذا القول المقابل القول الأول القول الوسط قالوا نقول ب بشرطية الاتصال وعدم شرطية الاتصال كانهم جمعوا بين القولين قلنا كيف ذلك ويمكن هذا يكون من أعدل الأقوال يعني. كيف ذلك قالوا نقول شرطية الاتصال في المجلس يعني في نفس المجلس حتى لو طالت الزمن فاستسنى صح استسناؤه أما إن فارق المجلس فلا استسناء وهؤلاء صراحة يميلون الى ايش حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قال على على الحطب وعلى هات الحديث من اول قال لا يعدد لا يختلخ له طيب لا يختلخ له ولا يعدد شجالها في الحرم فقال قام ابن العباس فقال يا رسول الله إلا هلقين الحددين و التنور لا, لا لا لا لا يشتعل الا بذلك فقال الا الازغر فقال صلى الله عليه فقال هنا في المجلس فإن كان الاستثناء بعد الكلام لكن في المجلس صح الاستثناء جيد هذا القول الثالث هذا قول كما قلنا من اعدل الأقوال عندنا احاديث لهذه القاعدة كثيره وهذه الاحاديث تميل الى الاقوال الثلاثه منها حديث قول صلى الله عليه العموم من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير هذا حجة لمن ممتاز اللي قال اشتراط الاتصال لانه هو ممكن يقول الايصر بدل ما يقول النبي السلام فليكفر يقول فليستسني يعني لو كان الاستثناء لو كان الاستثناء معمولا به لأرشد لا الانسلام ييسر على الأمة ما خير بين أمرين اللي ايسرهما ما لم يكن إثما لكن لما قال فليأتي الذي هو خير وليكفر ما قال لا لا يستز... ليستثني دل ذلك على أن الاسناء لابد له أن يكون موصولا مع الكلام في نفس المجلس طيب الحديث الثاني أن الانسلام سألته اليهود عن عدة أهل الكهف ومدة لبسهم فقال أخبركم غدا ولم يقل ان شاء الله فتاخر عنهم الوحي مدة بضعة عشر يوما هذا الذي تمسك بيه من قال ان هي الاسناء ممكن اكون في هذا التوقيت ثم نازل عليه واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى يبني يا, يا حبيبي احنا مشيه في الاية وقل عسى يهديني ربي لا اقرب من هذا راشدا وقال الله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا اي شاء الله فقال ان شاء الله قال اليهود بعد مدة بضعة عشر يوما فقال له من السلام إيش إن شاء الله فقالوا بإذن الاستثناء ليس موصولا هو الآن يحتاج بما قال أنه لا يشترط الاستثناء أن يكون موصولا بالكلام طبعا هذا مرضوضا عليه سنبين الرد عليه كيف يكون أيضا من ذلك قول من لا يختلخ لها ولا يعدت شجرها فقال العباس إلا الإزخر فإنه لقيننا وبيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإزخر الإستثناء يعني جاء غير موصول لكنه فيه المجلس وهذا يتمسك به من قال أنه لابد أن يكون في المجلس أيضا في الصلح الحديبية قال فلا ينقلبن أحد منكم إلا بفدا أو بضربة عنق قال عبد الله قلت إلا سهل بن بيضاء فلا يقتل فقد سمعت يتكلم بالإسلام فسكت فما أتى علي يوم كان أشد خوفا عندي أن يلقى علي حجارة من السماء من يوم هذا حتى قال رسول الله سلم إلا سهل بعد يوم استثنى وقال إلا سهل إلا سهل من بيضاء اللي هو صلي عليه في المسجد قال إلا سهل من بيضاء فقال هنا تأخر الاستثناء فصح. هذا يفيد جدا الإنسان يعني احنا لو قلنا بهذا القول يفيد جدا الإنسان واحد يقول مراتي والله لا تنامين عند أمك اليوم فيندم ويقول هذه سيرة أرحم وال والموافقة والمحبة فلما يندم يتصل بها ابتدفون يقول إن شاء الله والله لا تزفين إن شاء الله ويقول لها ذابي أو يقسم مثل عمرأتي بالطلاق ثم يقول إن شاء الله يعني قال ان ذهبت إلى أخيك فأنت طالق لأنها تنزم زيت اليمين عند بعض الفقهاء بعد خمسة أيام يقول دي لو طلقة تموت أنا أحبها جدا فيقول إن شاء الله فيستثم تنفعه في ذلك لكن هذا مخالف صراحة للتقييد الحق بانه الاستثناء لابد ان يكون موصولا بالكلام الاستثناء لابد ان يكون موصولا بالكلام وانت نزلنا نزلنا مع القول الوسط وانه يكون موصول في ايش او غير موصول في المجلس في المجلس اما ان, أن يكون المسألة في تباعد زمان فلا صح الاستثناء بحال من الاحوال والدلاله ذلك منتهية الدلاله على ذلك من ايوب عليه السلام سليمان ليش سليمان أيوب عليه السلام ها نعم أيو... حتى يقال بعض الرما يقول كان رجل عالم هو مسألة الاستثناء تتعبه فجاءت امرأتان جاءت طيب جاء, جاء امرأتان تصح مجيش جاءت امرأتان فتكلمت على الاستثناء في اليمين بتملأ الأولى وفقيها وإحنا الآن جلسين في المجالس وما فقه عندنا ولا علم يغفر الله لنا فوقف العدفة النهر فتملأ الماء فقالت لها وماذا تقولين في الاستثناء فقالت لها يستثني كيفما شاء قالت لو كان حقا لكان ذلك لمن لأيوب يعني أيوب أقسم أن يضربه صحيح لو كان الاستثناء بعد المدة بعد مضي المدة يعمل به لكان أولى الناس به من أيوب صحيح لا لا نظر أن يضربها أن يضربها مئة فلو استثناء يعمل يقول إن شاء الله يبقى سقط والله تعالى ما أرشده بذلك ايش قال الله له وخذ بيدك ضغص فاضرب به ولا تحنس فلو كان الاثناء الاثناء يعمل لارشده الله جل وعلا لكن هو قال عسكان ياخذه فيه 100 شمروخ ويضربها ضربه واحده كانه ضرب ال100 يعني قاعده هي فيها 100 فيضربها كانه ضربها ايش ال فاخذ بيدك ضغص فاضرب, فاضرب به ولا ولا تحنس فلو كان اثناء سمع العالم سكت قال امراه افقه مني لأن الآية ظاهرة جدا فكيف الابن عباس يقول مثل هذا لو كان الاسناء يعمل لكان الأولى بأن الله على يأمر أيوب بأن يفعل ذلك وهذا فاصل في هذا الباب في مسألة الاسناء وهي مسألة من الأهمية بمكان يبقى لنا قاعدة أخرى حتى ندخل على صحيح مسلم أنا أعرف أن الإخوة كادت تموت العام عام في الأشخاص والأزمان والأحوال العموم عام في الأح... في الاشخاص وال والاحوال والازمان والامكنه دليل هذه القاعدة حديث صحيحين انا ابيوب الانصاري ده النهارده قال قال رسول الله صلى وسلم لا تستقبلوا القبله ببول ولا ولا غائط ثم قال ولكن شرقوا وغربوا لكن شرقوا وغربوا ايش الدليل وين الدليل الدليل علم الراوي والراوي اعلم بما روى قال قال فقدمنا الى الشام فوجدنا الكنف المراحيض اجلكم الله فوجدنا الكنف تستقبل الشام تستدبر المدينه الكعبه قال فكنا نستدير ونستغفر الله فكنا نستدير يبقى اذا هو قال لا تستقبله الان عمومه عموم في الزمان والمكان والاحوال قال فكنا نستغفر الله نستدير نستغفر الله يعني المسألة الخطاب كان في المدينة وهو يقول قدمنا الشام أو عمة الأمكنة ليست المسألة الخاصة في فقط قال فقدمنا الشام فوجدنا المراحيد الكنف أجلكم الله تستقبل الشام أو تستقبل بيت المغدس وتستقبل الكعب فكنا نستدير ونستغفر الله عامه الآن في الأحوال وفي الأمكان وأيضا فيه قال الله تعالى يا الذين أعملوا استجيبوا لله و للرسول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على بعد الصحابة فنداء فلم يريب فلما انتهى من الصلاة قال يا رسول الله كنت أصلي فاستدل علينا السلام يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما؟, لما سواء في الصلاة أو في غير الصلاة, سواء في الصلاة هذا العموم هو الآن سواء في الصلاة أو في غير الصلاة فالصحيح الرارع في ذلك هو أن العموم عموم في, في, في الزمان وفي المكان وأيضا في الأحوال خالف في ذلك بعض العلماء واحتجوا باعترضوا بعض الاعتراضات واحتجوا بعض الحجج التي هي من الضعف المكان في المكان ككاول لا على فاقتلوا المشركين حيث واذا فقالوا هذا ليس بعام لانه لو كان عاما في المشركين لكان واذا تموهم تكرارا وحيث من صيغ العموم في المكان مفهوم هتفهمها لهم ازاي اللغه العربيه قال الله عزية عزيز وقاتلوا المشركين قال فاقتلوا لمشركين حيثوا حيثوا وجدتموه طيب هنا حيثوا عاما عاما وين في المكان حيثوا المكان اجلس حيث من انتهى بك المجلل يعني في أي مكان وجدت خلوة وجدت مكانا اجلس يبقى حيثوا هذه عامة فيه حيثوا عامة في كل مكان ثم قال وجدتموه يبقى وجدتموهم في أي مكان لتكراره هو الآن فيقولون هذه فيها لو لم يكن لو كان العموم في أصله للأحوال والأزمان والأمكنة لما قال وجدتموه والأصل في البلاغة عدم التكرار الأصل في البلاغة والقرآن بل البلاغة بلاغة القرآن عدم التكرار حيث عممت وجدتموه مع ويكون تلك تكرار مفهومة ولا لا طيب كيف الرد عليهم من وجهين أو مسافة وجوه أولا الراجح في قول الجمهور هو أن العموم عموم في الأزمنة والأنكنة والأحوال هنا ها شوف يا أخو قد نقول نتنزل معكم حيث عموم للمكان ووجدت عموم للمكان تكرار ففيه تكرار ونحن نقر بالتكرار وإن كان خلاف الفصاحة كما تقولون لكن التكرار كان له فائدة عام وعظم ما هي قطع الاحتمال قطع الاحتمال كما قال إيش فصيام ثلاثة أياما وسبعة إذا تلك عشرة لقطع الاحتمال قد يكون, يكون من فوائد التكرار قطع الاحتمال فيكون حيث أجل تموهم عموم مؤكد بهذا العموم لقطع الاحتمال. لقطع الاحتمال ونقول حيث هنا عام في المكان ولنا أن نقول حيث عام في الزمان أيضا ويعكون أجل في المكان ويبقى هنا متنوع دليل لنا في الزمان يوائيه وفي المكان في الزمان وفي المكان <تصفيق> طيب. هناك قاعدة ننتهي منها هي قاعدة لفظية فقط بأن حديث حكم على واحد حكم على الجماعة هذا حديث ضعيف لكن يستدلون بها على قاعدة إذا علق الحكم في واقعة على علة فهل يعم في غيرها بالنفظ أم بالقياس إذا علق الحكم في واقعة على علة فهل يعم غيرها بالنفظ ام بالقياس المهم ان احنا اصارت حكما ان الشرع جاء لا يفرق بين ايش متمثلين وان النظير يلحق بالنظير كما قال الله على وما هي من الظالمين ببعيد من يفعل فعل قوم لود سيقع عليه عقاب قوم لود وما هي من الظالمين ببعيد وهذا الراجع الصحيح وهذا كل قانتين على هذه, من هذه القواعد بفضل الله للفعل بفضل خلنا في الحالتين الحكم موجود الخلاف خلاف لفظي والمسألة على الحكم حديث إيش حديث أنه اليهود جاءوا وسألوا لهم سلم فقال لهم إن شاء الله هذا يخبر بما أمره الله للفعلات وليست المسألة على التأصيل الذي عندنا لأن الله قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يا شاء الله